فداك ابي وامي يا خاتم رسل الله فداك ابي وامي يا شفيعنا يوم العرض على الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الكتاب الابقى والقلب الاتقى والثوب الانقى